فما هي صيغة الأذان والإقامة أو كيفيتهما كما وردت في كتب السنة لأنه أحيانا يوجد بعض الاختلافات في بعض البلاد حول صيغة الأذان والإقامة معلوم أن الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة وكذلك الإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة سنة أيضا وألفاظ الأذان هي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله ويمكن أن تؤدى بإحدى كيفيات ثلاثة هي الأولى تربيع التكبير الأول أي يقال أربع مرات وتثنية باقي الكلمات أي تقال مرتين بلا ترجيع أي قول اشهد ان لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله سرا قبل الجهر بهما ما عدا كلمة التوحيد وهي الآخرة فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات خمس عشرة كلمة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح الكيفية الثانية تربيع التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين كل شهادة تقال مرتين سرا والباقي كالكيفية الأولى فيكون عدد الكلمات تسع عشرة كلمة كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح الكيفيه الثالثة تثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين والباقي كالكيفية الأولى فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه مسلم وألفاظ الإقامة هي ألفاظ الأذان بزيادة قد قامت الصلاة قبل التكبير الأخير ويمكن أن تؤدى بكيفيات ثلاثة هي الأولى تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ما عدا الكلمة الأخيرة وهي كلمة التوحيد فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة كما جاء في حديث أبي محذورة الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي الثانية تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة وإفراد سائر الكلمات فيكون عددها إحدى عشرة كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم وفيه ثم تقول إذا أقمت الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الكلفية الثالثة للإقامة هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة قد قامت الصلاة فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات عشر كلمات وقد أخذ مالك بهذه الكيفية لأنها عمل أهل المدينة وإن لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إفراد كلمة قد قامت الصلاة كما قال ابن القيم من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة مختلفة وكلها صحيحة ولا داعي للتعصب لأية كيفية والله أعلم